بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات يمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء إذا الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه منفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون they asking us what day of religion they are on the moon in, cold, fr время تقين في جنات وعيون آخذين ما اتهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 وفي أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء إرزقكم وما توعدون فورب السماء حق مثل ما أنكم تنطقون هل أتيك حديث ضيف ابراهيم المكرمين ادخلوا دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قوم Upon SMQ and his own عجل speak. Then he قال his blessing فأوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إن إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المعسلون قالوا سِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ We found فيها in it without a house فيها Muslims And we left it in it A ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إن أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ قيل لهم تمتغوا حتى حين فعتوا عنه أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وَقَوْمٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ أَبْنَيْنَا هَا مِأْيَدٍ لَمُوسِعُونَ وَال أرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء إن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففرون إني لكم من هنا ذي رمّ مبين كذالك ما أت الذين من قبلهم من رسل إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين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 وعزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي